بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن آ خ ر موضوع معنا من مواضيع ا ل ص ل ا ة هو حكم تاركها وتارك ا ل ص ل ا ة ينقسم إ ل ى قسمين ل أ ن ه إ م ا أ ن يتركها ج ف و د ا ل أ ن يقول إ ن ا ل ص ل ا ة ليست و ا ج ب ة و إ م ا أ ن يتركها كثلا ب أ ن يقول إ ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة ولكنه يهدر في أ د ا ئ ه ا وفعلها ولكل منهما حكم يختلف عن حكم ا ل آ خ ر ف إ ن ترك ا ل ص ل ا ة ج ه و د ا والمراد بها ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة على ا ل أ ع ي ا ن اصاله ا جهودا ب أ ن قال إ ن ا ل ص ل ا ة ليست و ا ج ب ة وقال إ ن ه لا يريد أ ن يصلي بعدم وجوب ا ل ص ل ا ة او لعدم مشروعيتها فهذا كافر بالاجماع لانه انكر ركنا من اركان الاسلام معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة اجمعت ا م ة ع ل ي فمن جحد الصلاه فانه يكفر بالاجماع دمه ا د هدر وماله ف ي ف لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلي عليه ولا ي د خ ن في مدافن المسلمين ل أ ن ه كافر ا ل مرتد و أ م ا إ ن ترك ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا وليس ج ه و د ا لان قال ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة ولكنني مهمل في أ د ا ئ ه ا و أ س أ ل الله أ ن يهديني أ و أ ن يغفر لي أ و قال إ ن شاء الله س أ ص ل ي في المستقبل ما جحد وجوبها فهذا عاصم مرتكب ل ل ك ب ي ر ة عند جماهير الفقراء خلافا ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه وحكمه عندنا وعند جمهور الفقهاء أ ن ه يقتل إ ذ ا ترك الصلاه متعمدا بلا عذر ولا ش ب ه ة ك ث ل ا أ م ا ان تركها بعذر فهذا معبود وكذلك ان تركها ب ش ب ه ة عنده ف إ ن ن ا لا نقتله حتى ن ز ي ن ا شبهته ونبين له الحق في أ م ر ا ل ص ل ا ة فان ت ر ك ا متعمدا بلا عذر ولا ش ب ه ة مع اقراره بوجوبها قتل عندنا حدا لا رده كما يقتل الزاني وكما يقتل ا ل ق ا ت ل وكما يقتل الباغي يقتل حدا يعني يكون قتله عقابا له على ت ر د الصلاه وليس لانه قد ارتدنا وكفر لخبر ب خ ا ر ي ومسلم وغيرهما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 على شرح صحيح مسلم وبينا ان ا ل ك ل م ة وحدها أ ي نطق بالشهادتين لا يكفي بل لا بد أ ن يضم ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه فعل ما أ م ر الله به أ ن ي ف ع د و أ ن يجتنب ا ل إ ن س ا ن ما نهى الله ت عنه ا ل فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقاتل الناس حتى ي ت ج ه د و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ل ز ك ا ة فمن نطق بالشهادتين ولم يقم الصلاه يقاتل, ومن نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وترك الزكاة يقاتل. ولذلك قاتل أ ب و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي ا ل ز ك ا ة وذهب ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله تعالى إ ل ى المساواه بين ذ ل ك ا ل ص ل ا ة جحودا وتاركها ع ن د ه فقال إ ن تلك ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا عمدا يقتل رده لا حدا ف س و ى بين من ترك ا ل ص ل ا ة جحودا وبين من تركها ك ث ل ا و ا س ت د ل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك ا ل ص ل ا ة على ما رواه الامام م س ل م إ ل ا أ ن جمهور ف ق ه ا ء المسلمين حبلوه على كفران النعم وليس على الكفر الذي هو ا ل ر د ة او على من ترك ا ل ص ل ا ة ج ه و د ا بين العبد وبين الكفر ت ر ك ا ل ص ل ا ة حملوه على من ترك ا ل ص ل ا ة ج ه و د ا وليس على من تركها كسلا لما رواه ابو داود رضي الله تعالى عنه كيسون ه خمس صلوات كتبهن الله عن العباد فمن جاء بهن كان له عند الله عهد ان يساله ا ل ج ن ة وطبعا هذا اذا ضم الى الصلوات ب ق ي ة الواجبات التي أوجب اوجبها الله عليه على ما بيناه في شرع صحيح مسلم خمس صلوات كتبهن الله عن العباد فمن صلوات الله العباد جاء كتبهن بهن عن كان له عند الله عند أن له ل عهد د ي خ ومن ا الجنة و لم ي أ ت ي بهن ب أ ن تركهن كسلا ه عند ل ل ه عهد ع إن شاء فاذا هسبه إ أ م ر ه موكولا إ ل ى المشيئه والكافر أ م ر ه ليس موكولا إ ل ى ا ل م ش ي ئ الكافر لا يوكل الى المشيئه بل نقطع بانه من أ ه ل النار وهي عقيده ا ح د ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والذي يوكل امره الى المشيئه ان شاء الله عذبه بعدله وان شاء غفر له وادخله ا ل ج ن ة برحمته هذا هو المسلم العاصي مرتكب الكبائر فلو كان سارق ا ل ص ل ا ة كسلا كافرا لما وكل امره الى المشيئه وفي هذا الخبر الذي رواه أ ب و داود وغيره وكل امر أ تارك ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا ل ل م ش ي ئ ة فهذا دليل على أ ن ه لا يصير كافرا وبهذا حج ج م ا ي ر الفقهاء احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه ولكن متى يقتل تارك ا ل ص ل ا ة يقتل تارك الصلاة ب ص ل ا ة و ا ح د ة إ ذ ا ترك ص ل ا ة و ا ح د ة متعمدا بلا عزل ولا شبهه يقتل ك ن متى يقام عليه الحد اذا ترك الصلاه الواحده ة بعد, بعد ان يخرج وقت الضروره ووقت الضروره للصلاه هو الوقت الممتد من اول وقتها الى اخر الوقت الذي تجمع فيه ا ل ص ل ا ة مع غيرها ان كانت مما يجمع فمن ترك ص ل ا ة الظهر كسلا فلا يقتل حتى ينتهي وقت ص ل ا ة العصر لان هذا الوقت يعتبر وقتا واحدا في ح ا ل ة السفر في ح ا ل ة المحطه ففي هذه ا ل ح ا ل ة من باب اولى ومن ترك ص ل ا ة المغرب يقتل يقام عليه الحد بعد ان ينتهي وقت ص ل ا ة الرجل ع واما صلاه الصبح فانه م ن ت ر ك ه ف إ يقتل عند ه شروق الشمس ومن ترك صلاه العشاء يقتل عند الهام الفجر ومن ترك صلاه العصر يقتل عند غروب الشمس فاذا يقتل تارك الصلاه حمدا بلا عذر اذا تركها كتلا يقتل حدا عند خروج وقت الضروره واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل د م م ر ي المسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة هذا الحديث يشير بظاهره إ ل ى أ ن تارك ا ل ث ل ا ه لا يقتل ولكن هذا الحديث عام ومخصوص خ ص و ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها من قوله صلى الله عليه وسلم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 وقد اجمع المسلمون على قتال مانعي ا ل ز ك ا ة في عهد أ ب ي بكر الصديق رضي الله ت عنه ا ل ى ع مع أ ن ه ليس مذكورا في هذا الحديث فهذا حديث عام خص بتلك ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في قتال من ترك شيئا مما افترضه الله ت عليه ا ى ع ل ومما هو معلوم وجوبه ب ا ل ض ر و ر ة من أ م ث ا ل ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ولكن هل يقتل م ب ا ش ر ة بتركه ل ل ص ل ا ة أم يستتاب المرتد إ ذ ا ارتد عن ا ل إ س ل ا م يستتاب قبل أ ن يقتل يستتاب يجوز ي ت ي به القاضي ويساله عن سبب ردته ف إ ذ ا كان له عذر أ ز ل ن ا عذره و إ ذ ا كان له ش ب ه ة في ا ل ف ل س ف ة أ ت ي ن ا له بفيلسوف حتى يزيل شبهته إذا كان له شبهة فاذا ي ل ح د ي ي ث أ ت له ب كان المرتد ي س ت ل ت ا ب تكالف الصلاه ك ث ل ا مع اننا لم نحكم بردته من باب اولى فيزي به القاضي و ي س أ ل ه عن سبب تركه ل ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ذكر عذرا قبلنا عذره ازرعوا الحدود بالشبهات واذا ذكر شبهه ازلنا له شبهته ربما توهم ان الصلوات تجمع كما يفعل اصحاب الاهواء و ا ل ض ل ا ل من ا ل ش ي ع ة وغيرهم يجمعون الصلوات في وقت واحد ربما تكون عنده ش ب ه ة فنزل له شبهته فاذا لم يذكر ش ب ه ت ا ن ولم يذكر عذرا بان قال اني تركت ا ل ص ل ا ة م ت ع م د ة ولا اريد ان اتوب فاذا قال اريد ان اتوب نقبل توبة التوبه ت ف ت ل ك ا ل ص ل ا ة عمدا من باب اولى فاذا قال ما اتوب الى الله ع ص ي ت واتوب تركناه ما يقيم الحد ولكنه اذا قال انا تركت الصلاة عليه ولكنه متعمدا وقال انه تربت ألا وهو القتل. ولكن ب ع ان ي و ك ويصل علي و ي ط ل ا ك ل م س ل ن وحق ك ا ميمان ز ق ت ل ي غ س ل و ي ن وحق موكا زنا ف ق و ي ن حق م و ي ا موكا ف و ك ا م و ا موكا م و ك م و ك م و ك موكا ك موكا موكا م ا موكا موكا م ك ا موكا م و ك ب موكا موكا م ك ا م و ح ك م و ك موكا موكا م و قتل و ك ا موكا موكا م ك موكا موكا م و ك موكا موكا موكا م ك ا موكا موكا موكا م ا موكا موك عقابا لهم على أ ع م ا ل ه م وليس ل ك ف ر ه م ف ي غ س ل و ن و ي ك ف ن و ن ويصلى عليهم و ي د ه ن و ن ب مدافن المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أ ص ح ا ب الكبائر من المسلمين هذا خ ل ا ص ة الكلام في حكم تارك ا ل ص ل ا ة وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب ا ل ص ل ا ة نسال الله سبحانه وتعالى أ ن يزيدنا علما و م ع ر ف ة و أ ن ينفعنا بما علمنا ويجب على كل واحد منكم أ ن يحرص على تطبيق ما عرف من ا ل أ ح ك ا م حتى لا يكون علمه يوم ا ل ق ي ا م ة حجه عاليه و أ م ا الكتاب الجديد الذي معنا أ و المواضيع ا ل ج د ي د ة التي سندرسها مواضيع الجنائز كتاب الجنائز وقد أ ل ح ق ه الفقهاء بمباحث ا ل ص ل ا ة ل ا س ت م ا ل جنازة ا أو ل س ت مباحث ا ل م الميت و ل ف ن ه على ا ل ص ل ا ة فلما كانت مباحث ا ل ج ن ا ز ة تشتمل على ا ل ص ل ا ة تلحق الفقهاء كتاب الجنائز في كتاب ا ل ص ل ا ة و ا ل ج ن ا ز ة بالفتح والكذب اسم للميت في النعش الجنازه و ا ل ج ن ا ز ة اسم الميت في النعش هذا هو الراجح عند اللغويين وهناك اقوال ر أخرى م يكن ا ل في النعش فيقال للنعش م ي في ت خ ر ي ر وعاده الفقهاء في ب د ا ي ة مباعث الجنائز أ ن ه م يرغبون ا ل إ ن س ا ن ب ت ل ا ك ث ا ر من ذكر الموت ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يشكر ا ل إ ن س ا ن على كتاب الجنائز وفي قلبه ر ف ق ة ولا يكون قلبه قاسيا ل أ ن هذا المتحف أ م ر سيمر به كل حج ولذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن ع ن د م الا يدرسه أن لا يدرسه د ر ا س ة ا ل ن ظ ر ي ة و إ ن م ا يدرسه على أ ن ه الامر الذي سيصل إ ل ي ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر و ا من ذكر هاذم اللذات يعني الموت صححه ابن حبان والحاكم وقال إ ن ه على شرط مسلم وزاد النسائي ف إ ن ه أ ي الموت ما ذكر في كثير إ ل ا قلله اي من أ م و ر الدنيا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ذاكرا للموت ف إ ن ه يقل جشعه ويقصر طمعه ف إ ن ه ما ذكر في كثير إ ل ا ق ل ل ولا قليل إ ل ا كثره اي ب ا ل ن س ب ة للعمل إ إن ذ ا ذكر ا ل إ ن س ا ن الموت وعرف ا ل ن ه ا ي ة التي سيؤول إ ل ي ه ا ف إ ن ه يحاول أ ن يصلح عمله وان يكثر من العمل الصالح فذكر الموت يقلل من ا ل إ ق ب ا ل على الدنيا ويزيد من ا ل إ ق ب ا ل على العمل الصالح وروى الترمذي ب ا ح س ا ا ل حسن أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ل أ ص ح ا ب ه استحيوا من الله حق ا ل ح ي ا ة قالوا نستحيي يا نبي الله والحمد لله قالوا نستحي من الله. قال ليس كذلك ولكن من استحيى من الله حق ا ل ح ي ا ة فليحفظ ا ل ر أ س وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت و ا ل ب ل ا ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة ترك زينه الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحي ا من الله حق ا ل ح ي ا ة قال الشيخ أ ب و حامد فيستحب ا ل ت ك ث ا ر من ذكر هذا الحديث ل أ ن ه يحث ا ل إ ن س ا ن على العمل فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يكثر من ذكر الموت حتى يسرد ا ل غ ف ل ة من قلبه ويبعث في نفسه ا ل ي ق ظ ة والاقبال على العمل الصالح قال ويجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يستعد له أ ي للموت ب ا ل ت و ب ة ورد المظالم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يدري متى يموت الموت يلجا الناس ف ج أ ة بينما يكون ا ل إ ن س ا ن قويا شديدا و إ ذ ا به تراه ملقى على ا ل أ ر ض مسجى يقال إ ن ه م ا وما تدري نفس ماذا ت ك ت ب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت ما الآن نعلم نحن الآن ولكن بعد ولكن لحظة نحن نحن نحياء ربما نكون ج م يكون ع ا وربما ي بعضنا في عداد ا ل أ م و ا ل هذه ح ق ي ق ة ي ق ي ن ي ة لا مجال للنقاش فيها كلنا مقبرا على هذا منا من سيصله بعد س ا ع ة و منا من يصله بعد يومين و منا من سيصل إ ل ي ه بعد شهر و منا من سيصله بعد س ن ة و منا من سيصله بعد عشرين س ن ة و منا من سيصله بعد خمسين أ و م ئ ة س ن ة وما أ ظ ن أ ن واحد منا ا ل آ ن في أ ع م ا ل ن ا الحاضره سيبعد بينه وبين الموت مئه عام اليوم الناس ما ي ح م ر و ن أ ك ث ر الناس يموتون في أ ع م ا ل ق ص ي ر ة المهم أ ن ن ا ن ق ب ل و ن على هذا وما ندري متى ما أ ح د يعلم متى سيموت الموت ي ر ج ؤ ن ا ف ج أ ة ولذلك يجب علينا أ ن نستعد له إ ذ ا أ ص ب ح ن ا فلا ننتظر ا ل م ت ا ء و إ ذ ا أ م ت ي ن ا فلا ننتظر الصباح و إ ذ ا صلينا فلنصلي ص ل ا ة مودع ل أ ن ن ا ما ندري ماذا يقال لنا غدا ربما يقال المرحوم وربما يقال ه ن ا ما ندري نحن الان في علاج نحن ي ا ولكن بعد ل ح ظ ة ما نعلم ماذا قدر لنا ولذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ت ع د ى لهذا اليوم العصيب الرهيب إ ذ ا مات المرء قامت قيامته ا ل ق ي ا م ة قيامتان ق ي ا م ة صغرى تكون عند الموت فالقبر إ م ا أ ن يكون ح ف ر ة من حفر النار و إ م ا أ ن يكون ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة و ا ل إ ن س ا ن بعمله يحدد ن و ع ي ة قبره فاما أ ن يجعله ب ر ح م ة الله طبعا ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة و إ م ا أ ن يجعله ح ف ر ة من حفر النار فيجب على الانسان ان يستعد للموت ب ا ل ت و ب ة ورد المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا قال وهذا في المريض ا ك د منه في السليم ا ل ا س ت ج د ا د للموت ع ا م في المريض والسليم ولكن هذا ا ل أ م ر ي ت أ ك د في حق المريض أ ك ث ر من ت أ ك د ه في حق السليم والمريض مرضا يشرك به على ا ل ع ل ا ء ي ت أ ك د فيها هذا في حقه أ ك ث ر أ ك ث ر لانه م ق ب ر على الموت لا محال ة في غالب الظن قال ويندب ل ل إ ن س ا ن المريض يسن له أ ن يستعد لمرضه بالصبر عليه ما يتضجر ولا يتذمر ويترك ا ل أ م ي ن منه ما استطاع ف إ ذ ا غلبه مرضه و أ ن م لا جزعا من المرض ولا تضجرا من قضاء الله و إ ن م ا ل غ ل ب ة المرض عليه فلا مانع من ذلك واما إ ذ ا كان أ م ي ن ه وصراؤه تضجرا وجازعا و ث ق ط ا من هذا الواقع الذي هو فيه فهذا مكروه له ك ر ا ئ ي ة ش د ي د ة يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يصبر على قضاء الله تعالى وقدره ويجب عليه أ ن يذكر أ ن مرضه هذا ربما كان ك ف ا ر ة ب خ ط ا ي ا ه الشوكه يشاكها المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ك و ن حسن له فيها ي الله عنه بها سيئه ويزيد له بها د ر ج ة قال ولو س أ ل ه طبيب عن ح او ل ه أ قريب أ و صديق ف أ خ ب ر ه ب ا ل ش د ة التي هو فيها لا على ص و ر ة الجزع و إ ن م ا في ب ي ا ن الواقع يقول وانا اتعلم أ ح وللاجنبي ا كذا وإنما ي يبين ح ل للطبيب أو يبين حاله لصديق ه له أو وأما يبين مانع فلا هذا إذا من ذكره ز ع ا فهذا قال مكره له و ي س لأهل المريض الرزق ه والصبر ل ع ه و ل ل أ ج ن ب يوصيهم بذلك ويندب أن ي بذلك و ي ن د ب للمريض أ ن يحسن خلقه ويجتنب أ ن ت ط ف في كلامي حتى لا يمل منه ا ل م ن ا ز ع ة في أ م و ر الدنيا ل أ ن ه مقبرا على الاخره ويسترضي من له به علقه ة مظلمة إذا إ كان الناس من عنده ن لأحد ف يجب عليه أ ن يستحله منها إ ذ ا كان قد اغتاب إ ن س ا ن ا فيجب عليه أ ن يستغفر له إ ذ ا كان قد أ خ ذ من احد شيئا يجب عليه أ ن يرده له إ ذ ا كان بينه وبين زوجته شيء وربما يكون قد ض ل م ه ا فيجب له أ ن يستحلها وأن يسترضيها. وكذلك أ ن يسترضيها و ب ا ل ن س ب ة لجيرانه قر ويتعحد نفسه بالذكر وأحوال الصالحين عند الماضي عند نفسه بالذكر المرض و يندب له ان ي ص ي ا ه ل ه بالصبر على موته و ن ي أ م ر ه م بترك النواح ل أ ن النواح هذا لا يجوز و يندب له ان ي أ م ر ه م بترك البدع عند موته و في جنازته و في دفنه قال و يسن لغيره للناس الاخرين يسن لهم يسن عيادته و لو في اول يوم من ايام مرضه ان كان مسلما قال فان كان ذميا له قرابه كان ك اخا ن أ أ و قريبا أ و كان له جوار أ و رجي إ س ل ا م ه يستحب زيارته وفاء ب ص ل ة الرحم وحق الجوار فقد فارض فأتاه فقعد قال قير يهودي يخدم يعوده عند روى البخاري رضي وسلم وسلم صلى صلى الله كان غلام النبي الله غلام النبي الله عليه عليه عن عنه أنس رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي اسلم فنظر أي الغلام اليهودي إ ل ى أ ب ي ه وهو عنده فقاله أ ب و ه أ ط ع أ ب ا القاسم ف أ س ل م أ ي الغلام اليهودي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أ ن ق ذ ه من النار فلم يجو أ ن يعوده للحوار ولاسيما إ ذ ا كان يرجو إ س ل ا م ه بمثل هذه ا ل س ي ا ر ة و إ ذ ا زار ا ل إ ن س ا ن مريضا ق د يستحب له أ ن يخفف زيارته ما يجلس عنده حتى يمله ويضجره و إ ن م ا يزوره زياره خ ف ي ف ة ويطيب نفسه ف إ ن خاف عليه الموت رغبه في ا ل ت و ب ة و ا ل و ص ي ة ويدعو له وينصرف ويسن أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن في دعائه للمريض أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن ي غ ف ي ه يردد هذه ا ل ع ب ا ر ة سبع مرات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضره اجله يعني سوف لا يموت بهذا المرض فقال ذلك عنده عافاه الله من ذلك المرض واياكم ان يتردد واحد منكم في هذا الخبر اذا دعا لمريض فلم ي ش ف المريض بهذا الدعاء يوم أن ي ش ك و ا ح د م ن ك م في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ف إ ذ ا شفي ا ل إ ن س ا ن المريض بهذا الدعاء فقد راى ا ل إ ن س ا ن اثر الحديث بعينه و إ ن لم يشفي المريض فاياكم ان تشكوا في قول رسول الله ولكن شكوا في أ ن ف س ك م شكوا في إ خ ل ا ص ك م شكوا في أ ن دعاءكم لم يرفع الى الله هذا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يعرف من نفسه عدم الاخلاص فليقل و إ ن الله تعالى أ خ ر شفاءه ل أ م ر يعلمه ولا نعلمه ربما يدعو ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن ويستجاب د ع ا ؤ ه بعد سنوات فعدم ا س ت ج ا ب ة الدعاء م ب ا ش ر ة إ م ا لعدم الاخلاص في الدعاء فان كان مخلصا ل ح ك م ة يعلمها الله تعالى قد يؤخر الله تعالى إ ت ج ا ب ة الدعاء ف إ ذ ا دعا إ ن س ا ن منكم لاخيه ف ل ي ز م الدعاء و ل ي ز م ل أ ن الله تعالى سوف يستجيب دعاءه وان ي خ ر ف ل ح ك م ة و م ص ط ح ة يعلمها الله ولا نعلمها نحن نحن علينا أ ن نعمل ما أ م ر ن ا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الله على ل ا ا ت ع ا ل ب يشفيك الله تعالى يشفيك أدعو. أدعو الله تعالى يشفيك الله تعالى يشفيك الله تعالى يشفيك الله ن ادعو تعالى يشفيك الله تعالى يشفيك الله تعالى ي ش ف ي ن الله فان د ع ا ه وهذا وباله ل ى في القبر يكون وجهه إ ل ى ا ل ق ب ل ة يثبت اذا ت م ت ن ا من ذلك ل أ ن كانت حالته تسمح ب أ ن يضجع لجنبه و أ ن ي ت ق ب ل بوجهه ا ل ق ب ل ة فان تعذر وضعه على يمينه كما يوضع الميت في القبر إ م ا لضيق المكان و إ م ا لمرض ا ل إ ن س ا ن ب أ ن كنا لا نستطيع من اضجاعه لجنبه الايمن قد القي على قفاه ووجهه و أ خ م ص ا ه إ ل ى ا ل ق ب ل ة ويوضع تحت ر أ س ه شيء مرتفع حتى يكون مستقبلا ل و ج ه ا ل ق ب ل ة إ ن أ م ك ن هذا ولم يترتب عليه ضرر في المحتضر ويلقن ا ل ش ه ا د ة وهو في ح ا ل ة الموت والاحتضار إ ن كان واعيا يسمع كلام الناس قال يلقن قبل ا ل ش ه ا د ة وهي لا اله الا الله فان امكن الجمع بين التلقين والاضجاع فعلى معا كما ق ا ل ابن ا لاصحابنا ر والا ب د أ ب ا ل ت ل ق ي ن لخبر مسلم ل ق ر و ا موتاكم لا اله الا الله قال الامام النووي في المجموع ايمن قرب موته لقنوا قرب من موتاكم اي من قرب موته مجازا من باب ت س م ي ة الشيء بما ي ق و ل إ ل ي ه كقوله تعالى إ ن ي أ ر ا ن ي أ ع ص ر خمرا وروى أ ب و داود باسناد الحسن أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ج ن ة وقد ذكرنا في شرح صحيح مسلم أ ن هذا الحديث المراد به من كان آ خ ر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله وقد ضم إ ل ى ذلك فعل ما امره الله, به الله تعالى به و ا س ت ن ب عما ل ه ى الله عنه و إ ل ا ف أ م ر ه إ ل ى ا ل م ش ي ئ ة أ و أ ن هذا الحديث خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله ا ل ش ر خاصا ل م ن كان آ خ ر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ن الله يدخله ا ل ج ن ة على ما قدم من ح م د يكون هذه ا ل ك ل م ة خ ا ص ة من خصوصياتها من كان آ خ ر كلام لا اله إ ل ا الله فقد اجلس فعندما ياتي أ الى مجرى ويرددها ل يسمع ويردده هذا افضل ايضا يذكره بلا اله الا الله عليه هذه ا ل ل ك م ة ن ع م قالها لم تعد عليه بل ينزعك قال اخر كلامي لا اله الا الله ما لم يتكلم بامر من امور الدنيا فاذا تكلم بامر من امور الدنيا ينذب لنا ان نعيد امامه تكلم التلقين نقول لا اله الا الله. من ينذب نعيد اشهد اله محمد ك ل اما ه اذا ذكر،, ذكر الله نطق بالشهادتين ولكنه ذكر الله خذ يقول الله ما, عنه؟ لأنه ما تكلم ع عنه. ا د لانه ما ت في امر ي ن من امور الدنيا فان تكلم بامور الدنيا اعيدت امامه م ر ة ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة قال ويسن ان يكون الملقن غير متهم بارث لانه لو كان وارثا هذا م ي ق و ل هذا يقول أ م ا م ي لا اله الا الله يستعجل موتي ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن يتالم طبيعته سواء كان في ح ا ل ة موت أ و كان في ح ا ل ة م ح ا ل ة ص ح ة ا ل إ ن س ا ن هو ا ل إ ن س ا ن ولذلك يندب أن ي ان وجد طبعا إذا ي د ب أن يكون الملقن غير متهم ب ر ض ولا ع د ا و ة ل أ ن ه قد يتصور الميت أ ن ه إ ن م ا يلقنه ا ل ع د ا و ة بينهما شماده ر ب ا و ي ت أ ث ر بهذا ربما ينصب ب ا ل ك ل م ة ا ل ك ل من اجل ا ل ع د ا و ة وبناء على ذلك قال ينده ان يكون الملقن غير متهم ب ا ر ت ن أ و ع د ا و ة أ و حسد او, أو, أو نحو ذلك فإن يلقنه لم الحضر يحضر غيره ما الحضر الميت إلا هذا الوارد. قال ما الوارد لقنوا قال مانع نعم قال فإن لم يحضر غيره أشفق الوارثة عدة قال ولا يترك التلقين من أ ج ل هذه المعاني يعني ك و ن يقول الله أ ن ا و ا ر ث ومتهم اترك التلقين حلا ما م ما وجد إ ن س ا ن آ خ ر فيلقنه هذا ا ل إ ن س ا ن قال ويندب أ ن ي ق ر أ عنده س و ر ة ياسين لما رواه أ ب و داود وابن حبان وصححه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ق ر أ و ا على موتاكم ياسين أ ي على من قرب موته وبعض الفقهاء عمل بظاهر الحديث قال ي ق ر أ على ا ل إ ن س ا ن بعد الموت أ ي ض ا ياسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ و ا على موتاكم ياسين عملا بظاهر الحديث ولذلك نجد كثيرا من المسلمين على مر العصور وكر ا ل ظ ه و ر على الميت س و ر ة ياسين قال ويندب ل ل إ ن س ا ن المحتظر أ ن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى اي ان يظن ان الله تعالى سيرحمه وسيغفر له ويرجو ذلك لانه قطع العمل معها في مجال العمل ب ق ي ة ا ل م س أ ل ة رجاء رفعت الاقلام و ج ل ة الصعوب و س ي ف ط ي الى ما قدم من عمل فبدلا من أن, على... بدلا من ان يقبل على الله تعالى وهو مذعور م ض ط ل ب يقول ان الله س ي ء عافي او ان يغفر لا لما في الصحيحين ان الله عز وجل قال انا عند ظن عبدي、بي. وفي خبر مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى قال وي... ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في ر ح م ة الله تعالى هذا في ح ا ل ة الموت م ا في ح ا ل ة ا ل ص ح ة قال يندب للانسان أن يغلب, الخوف على الرجاء. ان يغلب الخوف على الرجاء حتى يكثر من العمل لانه لو غلب الرجاء عن الخوف سيقل عمله فينذب الخوف يكثف يغلب وقيل يسوم بين يصير يد يصير ان من عنده عنده بل له على الرجاء العمل الخوف والرجاء حتى لا يصير عنده يأس ولا إذنال لكثرة ما حتى حتى امله فاذا ي ل ر ح م ة مات الانسان غمضت عيناه ندبا حتى لا يقبح منظره ولما روى مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم دخل على أ ب ي س ل م ة وقد شقق بطره أي شق بصره ف أ غ م ض ه قال إ ن الروح إ ذ ا قبض تبعه ي البصر فيشخص بصر الميت وهو ينظر إ ل ى روحه كما قال صلى الله عليه وسلم ويصير منظره مخيفا فيندب ت غ م ض عينيه حتى لا يقبح منظره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسن أ ن يقول من يغمض عينيه باسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا ما شد لحياه ب ع ف ا ب ة ل ن فمه يسترخي فينده ان يؤتى بعصابه ويشد لحياه من فوق رأسه وشد لحياه ب ع ص ا ب ة ع ر ي ض ة ولينت مفاصله بان يرد ساعده الى عضده ويرد ساقه الى فخذه ويرد فخذه الى بطنه لان الانسان عندما يموت يكون جسمه ط ر ي وفي ح ر ا ر ة ا ل ح ي ا ة فاذا لينت مفاصله و تبقى لينه حتى يدفن ولكن لنت اذا عند ا ل م ولكن ت فانه عند ي و لاغسا صلبا قطعة واحدة ولا واحدة ابدا قطعة لين مصاصله اتحالة ربما في ة و ولكن ح ا ل ة الغزل بعد الموت ب ساعات ا ل ق س م ق ط ع ة و ا ح د ة ف ا ذ لينت عند الموت م ب ا ش ر ة تبقى لينه فيندب ان تلين مفاصله لجسده بثوب إ ذ اذا لم يكن محرما يكن إ لم يكن محرما لخبر الصحيحين البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم سجي حين مات بثوب ج ب ر ة وهو نوع, نوع من ثياب القطن تنتج باليمن وندب ان يكون الثوب خفيفا ب أ ن لا يكون ص ق ي ق ا حتى ما يؤدي إ ل ى فساد ميت ويوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ي ن ت ب خ بطنه ويوضع على سرير ونحوه حتى ما يصاب برطوبه ة رفضة صلبة الارض وإذا لم تكن الارض لم و تكن كان بأن فيجز ع علي ا ل وتنزع ي ا ر ب ه فيها المخيطة التي مات حتى بحيث لا يرى شيء من بدنه يسرع فساده حتى ت ك ويوضع ن البرودة تسابع ل حتى ه ا ل ب ر د جهده ة وتطل ولا و يتعفن الى ي نعم فيوضع على سرير وتنزع ثيابه قال ووجهه ل ل ق ب ل ة كمحتضر ان امكن والا فانه يلقى على طفاه ويكون وجهه واخمصاه الى ا ل ق ب ل ة كما ذكرنا في ح ا ل ة الاحتضار قال الذي ويتولى ذلك الذي يغمض عينيه ويشد لحيه ويضجعه إ ل ى ا ل ق ب ل ة عنده ان يكون من أ ر ف ق محارمه يفور لوصول ا الرجال من الرجال والنساء من النساء ه من النساء المحارم أو النساء من ف ي ت و ل ا ه الرجال م ن نساء ا ل م م من المحارم ح ا النساء رجال ر أو و جد ي ب ب ا د ر غ س ه ما أ ن ك ى يسارع أ ه ل الميت بغسله إ ذ ا تيقن موته ل أ ن ه من المحتمل أ ن يكون قد أغمي عليه أن عليه يكون أ ص ي ب ب ك ف ة ق ل ب ي ة م ؤ ق ت ة وكثير من الناس من يصاب ب ك ف ة ق ل ب ي ة م ؤ ق ت ة وسجل الى الحياه إذا تجقن م بأن أنفه ظهرت عليه أمارات الموت كالترخاء وميلي وغير قدمه وانتثاف صدغه ذلك من قال ع ن د ذلك يبادر الناس بغسه ل يبادر أ لانه بغسل صلى الله عليه وسلم عاد ط ل ح ه بن البراء فقال إ ن ي لا أ ر ى ط ل ح ة إ ل ا قد حدث فيه الموت ف إ ن يؤت به فعجل به ف إ ن ه لا ينبغي ل ج ي ف ة مؤمن أ ن ت ح ب ث بين ظهران اهليه أبو داود ف إ ن شك في موته أ خ ر غسه ل حتى يتيقنا موته ولو كان ذلك بتغير رائحته لان موته مشكوك فيه قال و غ س ل ه غ س ل الميت و ت ك ف ي ن ه و ا ل ص ل ا ة عليه ودفنه فروض ك ف ا ي ة للاجماع وللامر به في الاخبار ا ل ص ر ي ح ة وقاتل نفسه كغيره فيما مضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم